هلام taraan Allah yezji sapan, sonra yuallıf binehu, sonra yjgalhu rukam, fter alvad qyhruj min hilali, ve فيها من درد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرطه يذهب بالأبصار